سَبِيلِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ النار أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ لَيْنِسَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 قُلْ إِنَّنِي أَعُوذُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوهُ مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 119. اللَّهُمَّ اللهم السَّمَاوَاتِ السماوات والأرض الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ والشهادة أنت تحكم بين عبادك فِيمَا كَانُوا كانوا فيه يختلفون لِلَّذِينَ ولو أن فِي الْأَرْضِ ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 111. وبدى ما كسبوا وحاق كانوا به يستهزهون.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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزلينكم من ربكم من قبل أي أتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسنة على ما فردت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَا إِنَّهُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَظَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وسيقَّلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوا هَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُضِيرُونَكُمْ لِقَاءِ أَيَّامِكُمْ هَذَا